أحببنا نس كريم ونس تهدي ونس توضير ونعود إلى وجهي الرسول زين في أملي من يهدي لا وليني وأشر لا إله إلا الله ولا شريك له وأشر أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعلنا من بينك واركنا في معظمنا وقنا رسلنا شرنا غيرك إنك سبحانك لا إله إلا من بعيد من عين ولا يجد نواة ولا يرى ولا بناء حي إننا نسبلك من نسل خميس عذابنا حزني ولن ينكسر قلب أسرى من قلب أئمته فواد الجنة والمجادل النار ثم زين عيوننا من الصالحين وجعلنا لسان صوت الأئميه وجعلنا لواح الجنة الله ولا فنوسنا والله فينا ونحن والله آمنا ولا نسينا والله فينا ونحن نسبلك فوز omenește la supermarket, eu pot înțelege, am să-l iau acolo, am de îmi găsesc ceva din nou, oare cum să-l iau? Nu am nicio idee, nu am nicio idee, idee, هدينا سيدي اني بس انا ما بدي اسال يعني من قبل قبل البدايه في سؤال هل صح ان استعلمت نور تخفيض <هدك> <كده> القرآن اللي من في المسجد ثلاثه سنه قال لي الاسماء والسرويه يعني مقدمات او شكل من حفظ يعني ولكن بالطبع أن انت بدهمنا باكمال المعلومات فهل هناك في ذلك انا عايز اقول لك بالنسبه للحفظ من البدايه مبداية. المسألة المسألة المسألة التي تحفظها طالما أنها ضيلا مضحن يعني أنها تعطينا مكينة تشتغل تختبين معانا وتطبينا مكينة معانا حاجة وفي جدا كده لسه تلاش حاجة أكثر قرأي لننا كده دكرة كده قرأي الكاسب كده يعني الأرض أو تكوني لتخليها وتكوني أنت مبقنا وتحطينها الأساس لكن عندما بنتك أنت تحطينها واحدة <تصفيق> في هذا الأرض تحفظ القرآن على عدم الإتقان صعب جدا عايز أقول لي كم فيه خاتمات عشان في عشان تصبحينها في عشان تصبحينها في جدا جدا جدا أسأل ما يمكن أن أبدا تبدي معاكي من أقلل عنه أقولي كده كده كده الشريط يعني أنا عايزة أنت البداية يعني. كنت في واحدة كده في موضوع الحرم دار المطالعات عمايل هيك وحدة زيدي شغلة صغيرة جدا صغيرة جدا صغيرة وما مش أوضاعها هي فين في, دي في, بقول لها: فيه في فيه يعني معلمة عرفت معلمة إني شفتها قلت لها التواهر يعني كلاين عن كلاين عن كلاين عن كلاين فأريدني الصوت حاضر فأريدني إن هي يعني ما بينشوف خلاص يشوفش الأفضل شيء الشيء الأول الأولي الأولي الصوت إحنا لما نتعامل معه سواء بفديت وبعدين بيتور بيحط بيحط الواحد يعني ما صحيحة بس لأن لحن جميل فأنا صاحبه. يا ليه صاحبة يعني صحيح هذا رسالة. تت ت يعني تتغير المدقنة ولذلك أنا المدجني بنت صغيرة حتى مع معلمات المسجد بنت سا... بنت معلمة بنت بنات هما الأطفال هي أختي بنت بنت ما شاء الله بنت أختي إيه اسمها اسمها اسم أبنائي سمية عاجنة كان مشي أتمنى أراها النهاردة لأن خديك تعرفه تقرأ بس عام واحد. لا، قلت للمعلمتها ، لا، اد البنت من الصغر افتح قراءة صحيحة. البنت تقرأ ما شاء الله وقت قديمها تترطب على زلك صحيحة. لكن البنت من البداية يعني بعض الناس يقول إيه يحفظ القرآن جرا وبعدين بعد ما يكبر يأخذ التجميل نهض لا طبعاً لا طبعاً هيسبا هيسبا ونزلت بعض البنات ديده ودرسين القرآن بوقت من القرآن كله. وعشان ترجع من أول البيت تقول مقصودة عنده تمام أنا أصحى بتتغير إذا كانت البيت اللي مسنوية عمل أو إعدادي متقنة وعندها ما تشوفوا الإجازة زي أنا إنك مثلاً تجيز واحدة أو أنت معك إجازة المفروض إنك جي البيت اللي عندها سانوية أو إعدادي بتأديها قدامك والبنت اللي معها قدامك كده يقول كده نورما أهل الأسانيات والشيخ أيمان يسويد يقول كذلك حتى كيف تنقيد السمد و تقعديها و تبقى قدامين و وتشوفي طريقينها في التصحيح هل عندها قدرة يعني ما تقولها هي أخطأت في أيه دلوقتي خلاص لو هي فهمها تقولك اه الكسر عندها العضاية لكن مش تعرف يبقى أنت تبدي واحدة مش تعرف تصلح لك مش مجرد تسميع لا لكن مجرد واحدة لازم تفقى تهمك هنا لم تكسرتش كويس فإن يعني عايز أقول أن أقول أننا نصدر ربنا سبحانه وتعالى أن نرزقني وإياكم أن نقرأ القرآن على ما نحمل الله وعليه عنه وأن نتعلم القرآن وأن نقل أمانة وأن نقل قراءة صحيحة نبتهد فيه لكن ربنا سبحانه وتعالى لن يضيعنا لإذن ربنا سبحانه وتعالى اللي تسأل تقول كيف أقيم الليل وهي لا يمكن أن الليل هي كان النبي صلى الله عليه وسلم كبر الإنسان ممكن أن يصور له القيام اللي وإيقاس صلي قيام الليل وأنت جالس. لو مش بدأ تضرد جسمك أبداً، صلي قيام الليل وأنت من على الفراش. نعم. يعني مسألة مش أدرى حتى تجلس في الفراش، صلي قيام الليل بعينك من أسم الله يعيش. هذه قبالة اللي هي لأبد إيه الصلاة. ناخد إن شاء الله يا بنات فيس وإحنا بعيدنا الله في صورة إيه. ايوه نعم. أفضل. وقفنا عند الآية التسعة. إيش كذا؟ في ال آية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ زي النوم بتاعت الإنسان بين الغنة والغنة صوت بيطلع مكانه فين لازم أحس به إنه فوق الخيشومي ريشل إن يجي صوت عن النوم فقط ما خرب النوم لا. جزء إنساني جزء خيشومي لازم أحس بالجزء الخيشومي لما جيت أقرأي منها ما بديش زمن الغنة اللي هي صفة قوة تضيعت صفة القوة لما قرأتي رحمة ثم ما بديش ما بديش الغنة اللي اللي هي رحمة ثم الغنتين عشان كده بانت القراءة أظهر فأقرأوا بإظهار الغنى حتى تظهر صفة القوة في الغنى أقولها مرة ثانية <تصفيق> ولا إن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها <تصفيق> ولا إن أذقنا ثم تزعناها نسوك وزيز كده الغنة لقصوك جميل كده يطلع من فوق الخشو ثم شو يطلع من فوق فيها من ثم نزعناها منه إنه ليأوس كفور ثم نزع لا وهو يقول. لا يقولون له، يقول. ولا إن أذقناه ما بعد ضرّة مسّه لا أذقناه نعمى. لا يقول لا لا يقول مادة طبيعية لا يقول مادة طبيعية رتيل لا السيئات عني لا يقول أن ذهب السيئات عني ولياء الماديه ما دام هناك فيها حركتين عن والعين من الحلق عني عني ان هو لفرح فخور ان هو صبروا إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأدر كبير <تصفيق> <تصفيق> نقولها إلا الذين صبروا نطعنا بغضاً إلا الذين صبروا وعملوا يا ليه ليؤلَّك يا رُوحنا كبير وحَجُرٌ كبير كبير كَبَائِن وأجر كبير وحَجُرٌ كبير, وأجر كبير. فَلَعَلَكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُحَادِ إلَيْكُمْ فَلَعَلَكَ تَارِكُمْ بَعْضَ مَا يُحَادِ قرأت أَنَّ فَلَعَلَكَ تَرِكُمْ بَعْضَ مَا يُحَادِئِيكَ فَلَعَلَكَ بعض, ما يوحى إليك بَعْضَ بَعْضَ, بعض بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك <تصفيق> بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك <تصفيق> وضائق فاربطوا طاولنا في المقام مفقما واديقم به صدرك اي يقولون والله ييقم به اي يقولون اي يقولون لو لا عليه كنز أوجاء معه ملك كي يقولونه ملك لا عليه كنز أوجاء بين المن والعين أوجاء معه ملك أوجاء. ب عشر صور رأي رقيقتين صعبة شوي ب عشر صور مثلي مستعات ب عشر صور مثلي من استغاثة من دون الله ادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ بِالنُّورِ وَادْعُوا بِحَرْفٍ مَدٍّ وَادْعُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَادْعُوا مَنِ كنتم فإن لم يستجيب لكم فعلم، فإن لم يستجيب لكم فعلم، ul silan bi'l min تعلم انا și Ilan Nu Nu بَقَى مَا صَنَعُوا فِيهَا وَهَذِهِ قَمَرٌ صَنَعُوا فِيهَا وَبَاقِيلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَبَاقِيلٌ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, ما كانوا يعملون أولئك الذين لَيْسَ لَهُمْ في آخرة إلا النار ما الذي أستغفر الآخرة إلا وَحَبِطَ مَا صَنَعُوا بِيهَا وَبَاقِرُوا مَا جَادُوا يَعْمَالُونَ نقف عن هذه الآية لو أسأل الله أن نقف نقف آية أخرى بس سبحان الله يا بنات الآيات دي بتحكي حلنا وأحوال الناس وإذا الإنسان كان في عافية ومتمتع بالعافية ويمكن مش مقدر أن يعمل هو فيها ومشيخ النعم اللي هو فيها وفاجأة يجيله إيه؟ بعد ما رجاله رحمة من الله عز وجل وبعد ما يكون عنده في نعم من الله سبحانه وتعالى وكما بكر ربي سبحانه وتعالى في كتابه الكريم في نعم الله وإن تعوده نعم نعم ربي نعمة الله ليه؟ لا نحصيها ليه نعم لا نحصيها لا نحصي ثناء على الله من هذه النعم التي يوتها نعم لو جنعددن نعم ربي سبحانه وتعالى نعم الخارجية ونعم داخلية نعم في نفسك ونعم في تكون حولك ونعم في الناس اللي حوليك ونعم في أهلك ونعم في عافيتك كما قيلة إذا مر عليك يوم وأنت في عافية في دينك وعافية في نفسك وعافية في جسدك وعافية من البلاء وفي عافية بسترك شايفين كم نعم قريبة جدا منك أنت في الجسد معافى معافاك وأنت في السدر مستورة وأنت في الدين غير مفتونة وإنت لو عندك ولد الله ملك الحمد وأنت في مالك الله ملك الحمد ولو قريب فلا يفتر لسانك على الشكر فلا يصبح مع أن أصبح ملكه إيه؟ معافاك إيه؟ بلد وإيه؟ عنده قوت آمن فيه كنت. وعنده <تصفح> <متحدث> عنده كسرة من الخبز عنده كسرة من الخبز ولذلك قيل سبحان الله يا إحباي لو إن الإنسان عنده كسرة من الخبز وكوب من الماء أو تمرع ومصحف وغرفة مغلقة عليه منك الدنيا وما من فيها مش معاك المصحف؟ مش معاك النعيم اللي هو أسأل ربي سبحانه وتعالى ألا يحرمك منه مش معاك الشيء الذي لا يفرقت إذا دخلت قبري كله في الدنيا يفرغه. زي كهنا عندما يقول رب سبحانه وتعالى ولين أبطنه نعماء ولين أبطن. الإنسان منا رحمة. يعني نعمة. يعني عذار ورزق ودلو مسحاق وجزر ودلو. كل شيء أو دلو نعمة من النعم. ثم اختبره في هذه النعمة. بس تلاقي الإنسان النهاردة فرحان وبيضحك وسعيد بالنعمة دي وقاعد ينتظر ثمرة النعمة. وفجأة كان الابتحان من الله عز وجل. ابتلاء ما؟ يا إما في العفيف، يا إما في الولد، يا إما في المال، يا إما في الزوجة، يا إما في الزوج. أحمد ربنا، إنه مش دينك. احمدي ربنا إن اللي نزع منك ده مش دينك. ده لو نزع دينك يبقى ده عذاب الدنيا والآخرة. دي متزهلك. أحمد ربك أن هذه مسي وانتقم في دينك. لكن ما فتنيش غيرك عن كل اللي تتكلم عليه. في هذه الآية غيرك عنده كل شيء ولم تنزع منه ولا نعم من هذه النعمة ما انه عاصي الله عز وجل وانت طائع لله سبحانه وتعالى لكن في نعمة حياتك شعرت فيها برحمه الله عز وجل وفجأة لم تجد هذه النعمة ترى هل تحمي الله عز وجل على ما نزع منك وتعلمي ان الذي قدر لك المقادير الرحيم وتعلمي أن الذي قدر لك المقادير لطيف، وتعلمي أن الذي قدر لك المقادير ينظر إلى عبده ينظر ينظر إلينا ماذا نعمل، ماذا نفعل؟ إذا كان الإنسان في هذا ربنا سبحانه وتعالى من علينا برحمة، بنعمة، بفضل، وفجأة الإنسان دي النعمة دي نزعت منهم، يحصله إيه؟ يأجت، حزين. كئيب حاطت ايده على خده كأن لا يوجد في حياته نعمة لهذه النعمة التي مزقون. وعندك تبص بعض الناس سبحان الله يبتلأ بشيء تجدي أصبح حياته كئيبة. الابتسامة الابتسامة لا توجد على سبيل. يأس يأس يأس لماذا هو يأس؟ لأنه جح باقي نعم جح باقي نعم. لأنه ممكن جدا أن الإنسان ترحميه النعمة والذي ابتده وضاعث وجبه ويعلم ربي أن هذه النعمة التي وصلت فيها لهذا العبد الصالح لا تكون شقاء عليها، لا تكون شقاء عليها، لا شقاء عليها ونقرأ صورة الفكات نشوف شوفي من أما الجدار كانت الأموائن التي أخبرتها نقول السفينة السفينة كانت ماذا؟ لكن <تكيل> يعني انا سكن يعني صح فارمت ان عين جنب لو كانت هذه السفينة سليمة ما خرقهاش كان أخذها هذا الرجل ربنا سبحانه وتعالى قاعده ذلك كان عشان تفضل السفينة للناس اللي هم الغلابه دول تكون نطاق تكون سبيل رزقهم مضر رزقهم من الله عز وجل شفنا ان عاصفه هنا خلصت سبحان الله امتحان وهو سبحان الله كان موسى عايز صاحب العبد الصالح مش قادر وقال لي بس ايه ؟ فتسألنيه عن شيء ؟ قال لي لا لا أستطيع سأل عيش سأل يقول لي ايه ؟ يقول لي ولا ترقني من الأمر ايه ؟ فشوفي سبحان الله ، السفينة ؟ عرفنا السفينة يعني لا تزعلش على بحث السفينة دي فتمنها انها ربنا سبحانه وقرقها علشان ربنا سبحانه وتعالى يجعلها سبيل برزق غلبه له لو كانت السفينة دي كانت سفينة كاملة وكذا وكذا كانت أخذت منهم وليس لديهم الر فهو بعد كده. فالغلام، لا ملكش لعوق الأب غلام ده الأب ده ال... كان ال كم الأب والأم كانوا إيه؟ ولو قال ما زال ولد يمكن ما تكون الأب بس يمكن تكون الصلاح عند الأم. يمكن الأم هي تكون صالحة. فربنا سبحانه وتعالى لقد قدرنا وقدرت نفسنا الجليلة والأقوياء. أي ناس؟ انا ما انتجتش ايه مره مش رهيب جدا ازاي تحمل كده مره ثانيه نعم آه. فسبحان الله يعني مش هي كله بامر من الله اه أصل الولد كان جيت كان هبقى. كان هيرهق الناس الصالحين دول ده ربنا سبحانه وتعالى ابتلاهم بابتلاهم بان الولد ده كده حصل له كده علشان الذي يعلم والذي قدر المقادير اعلم هذا الإبنة كانت أعصار مثلاً يدلمون أو فقطه يدلمون فأردنا أن يجرونه ما إيه؟ يبدلك بقى قرآن يبدلك طاع يبدلك أهم شيء في مينك ولكن بيجي يجريك فلاق شديد الإنسان وكان سبحان الله الإنسان يكون يقص ساعة الإقتلال للموه إيه؟ صابر. الله أول صانع ويسترجع ويحمل ويقول من لله وإن الله يرجعون لما معجرني فيه في مصيبته واخلفني ايه يا سلام بقى لو الف دينار يا لو قال بقى كمان في الدين وكان صادق في دعاه كان صادق الكريم نبدا نخاف فوقنا في ويظن الناس إن هو سرد منه حاجات كتير وإن ده خلاص ده الإنسان ده زي يعيش ويجد ذلك الإنسان إنه لو تمر الأيام من غير من ذلك الابتلاء يتمنى أن اختيار ربي لأن اختيار ربي سبحانه وتعالى إيه هو الأفضل هو الرحمة ويأتي الثالث قصة أخرى يعني أنت راح تأكل <تصفيق> طب مردش يومين فيهم إيه طب أنت ليه ما أقدر لهم من دبارة إذا كانت البلد مش علينا خلوك على يدوك كذا أنت ليه بتا؟ آه لو كنت خدت عليه أدنى فأنه بقى إذا أنت ما أخلصته تهلا تهلا انت أنت مش واحد بالك إنه ما أتيت من علم إلا قليلة انت مش فاهم مغزى البلاء انت مش فاهم إن البلاء ده لما وانت وانتراضي بفي تحته في طية البلاء العفيف والله أحبتي في طية البلاء العفيف هي طيب في طيت في طيّفها يعني في سنايا في سنايا المحن المَنَحَ الربناية. لأن اللي ينزل هذا الخطبان ومن كل إنسان سعد البلاء فكر إنه الوقت الذي قدر ذلك البلاء هو من؟ الرحيم والله هو الرحيم ورحمن هو الدنيا ورحمن إذا أنزل ذلك البلاء لا يقوم نزوله إلا بأشياء بعلم وبحكمة بقدر طبعا رحمة رحمة آه طبعا نزل بلاء لكن رحيم عشان كذا ربنا قال ولأجل أن أذقنا الإنسان منا رحمة قالوا كذا شبه الإنسان كذا يفرح بال بالنعمة اللي عنده فرحان فيها وقاعد يعني يحلم بها وكلها نعم دنيا وكل اللي بيفرح نعم عندها لكن إذا مرضنا أمرنا بالفرح بذلك ما كنش بالفرش بالفرح بالنعمة الدنيا ان ايه فضل وايه برحمته فبذلك فليفرحوا هو خير من هو ده لو كان ربنا منن عليك بفضله ورحمته وبعطائه في دينك وثبتك على دينك ثبتك على كتابي مقبل على كتاب الله عز وجل اتخذتيه جليس وونس ومؤنس وكل شيء افرحي بقى ما ولا بحلم وأند العلا شرط إن كنت مؤمنة. لو أنت مؤمنة ما تزعليش على بلاء أبدا لأن ربنا سبحانه وتعالى ما أنزل البلاء في كل خير المهم كل خير أي بلاء بس إذا مشدد عليك الأم بشكل شديد الطريق عليك الدنيا بالمرهبة وكل ما تجد الإنسان في دين صنابة تروح نفسك أو إذا؟ ما هذا كل هذا دنيا؟ ما هذا كل هذا بلق دنيا؟ ما هذا كل هذا ترحمة دنيا؟ لربنا سبحانه وتعالى يبدلك بعلا ذلك خيرا يقول لك سبحان الله في سورة آل عمران إيه؟ أنت تفاكرين أن الجنة سهلة؟ الجنة وأن لو الجنة لا يعلم لا إلا الذين إيه؟ وفي نهاية لك وعلم الصابرين اختبار صبرك اختبار إيمانك اختبار جلدك اختبار حبك لله اختبار صدقك مع الله وان انت اول ما يجيلك بالتلاء كالتي تعبد الله على حقها ان اصابت خير مؤنيتني وان اصابتك فتنة اهدى طول النهار حزينة كأن ما عندكش في حياتك الا هذه الفتنة او هذا البلاء او هذا الكرب او هذه الشدة لا يكون ذلك حال المؤمن حبتي لا يكون ذلك حال المؤمن حال المؤمن ما دينا قيل إذا استرجع في كل اللحظة يفتكر فيها بلاءه افتكر بلاءه كأنه يردد البلاء كأنك خطي أجل من أول رديك كأنك تأخذ بأجل أول ما تفتكره هل يجريك الشيطان إذا في مداخل الشيطان وطبعا من أعظم مداخل الشيطان يفرزن عدده يحزن الذين يحزن الذين يحزن أعظم مداخل الشيطان أنه ولذلك يدخل الشيطان العبد من الشيء الذي يحبه أنت تحب ماذا؟ تحب أولادي جدا لديك أبو غدري. لو بس تقل من شو؟ تحس الحزن شديد يدخلك بقدر يدخلك الشيطان عشان يحزنك وعشان تقل دخلت يتجعل يجعل حياتك تدور حول هذا الحزن لكن مفكرين من الذين اتقوا إذا صوم الشيطان طأطأ من شجرة تذكرت إلهم إيه؟ ماذا <تصفيق> اشتغل؟ ماذا اشتغل بحزني؟ ماذا اشتغل اللي بيجعلني اشتغل تخلينا فكر. اشتغل بجني أقل بحياتي بعض الناس في حياتها. ما تمشي قدام، بتمشى قدام بس فضول عفري. وكل أفكاره في الماضي يبقى أنت مش فكري. أذن؟ إن البنات اللي جاية بتحمي، بتعرض تقلب صفحات الماضي. ليه بتقلب صفحات الماضي؟ الماضي توري صفحة. ليه صفحات الماضي معك الشيطان معك اللي يقلب معك اللي بقلب عكس صفحات الماضي الشيطان؟ لكن لو إن الإنسان لو عقله نح، نسقطر صفحات الماضي. الماضي لا نمتلك، نضر الماضي؟ اه لا، خلاص، نضر بص بقى الحاكم بص اليوم اللي انت عايشان النهاردة أما اليوم النهاردة تعطاكي يوم اليوم اكتهد فيه على عملك ايه؟, ايه؟ شيء؟ لن يعود هذا اليوم مش يعود هذا اليوم أما المستقبل انت بتفكري في شيء ليس بيدك انت بتحزاني على شيء ليس مأملك فقط تفكري في شيء ليس بيدك ربي الله، المستقبل هذا بيد الله الذي يعم السر وأخر، الذي غلب عن المصنزر، سبحانه الله الذي أنزل البلاء النادر عشان تقول يا رب أنا جهلة وصيرة مش عارف أفكر ولا أخذ الله أمري يا ربي ضفر لي فإنني لا أحسن التبيير يا رب ضفر لي أمر عندنا معناه لا نحسن التبيير. يا يعنى تذكرنا. بإنه سبحان الله بأقوال كذا إبن مقيم في نزول البلاء إن في نزول البلاء لما يكون الإنسان نزل البلاء والإنسان لما تكل شيطان يأتي لعبت إذا رش يحبه جدا وإذا كان بيحبه جدا ونزل متعلق به يغضب الشيطان بص يجعله الشيطان إيه قتوات آه يقيم له ربي الشيطان آه بنفس بنفس يفضل الشيطان كده ايه قرين له اذا تكلم حزين اذا مشى حزين اذا قعد حزين كلمه الحزن فيه ولا كلمه ما بتكملش ليه لانه بيقلب صفحات المضض والذي يقلب معه هذه صفحته منه هو الشيطان يحزن الذين امنوا ذلك نقول سبحان رب العرش العظيم يا جماعه ان الانسان لو فكر في هذه الايات وتدبر وعرف ان البلاء من انه ينزل مع البلاء الجوت ده البلاء اللي نزل عليكي ده ده فيه لطف شديد مش عارفه كمان اقول لك كمان كان ممكن اكثر كتير ده اشد من ممكن يكون في حياتك مش بعد كده بلاء بقى ان يكون البلاء انتلاء في دينك عشان كده اذا استيقظت في يومك وجدتي العافيه في جسدك قادره ان تطوعي تمشي بعد عينك تطوعت بالقص وعلى ايديك تطرر لتحرك ولم تتحمل حيث ربي على هذه النعم وذا وجدت البلاء في شيء من الدنيا في شيء من أشياء الدنيا بل الحمد لله اللهم لك الحمد أن لم يكن أكثر الحمد لله أن لم يكن البلاء أكثر <تصفيق> الحمد لله أنك عن تاني ربي على الصبر الحمد لله رب العالمين أن عن تاني على الصبر عليه الحمد لله يا رب الذي لم تفتني في ديني الحمد لله يا رب أنك أعطيني لسانا شاكرا بعد البلاء الحمد لله يا رب إن ما كانش البلاء ده في ديني لكن أتبقى مصيبة يعني يكون البلاء في ديني أصرف بأم ثابتنا وأتذكر ولا وكذا نفسي أنت يا فكرة الدنيا أرض نعين لها الدنيا ضر محرم والدنيا ضر سلاح والدنيا ضر كرم والدنيا ضر تجنس والجنة التي تتمني أن تكون من أهلها، يوم الجنة ويك منها، هذه الجنة التي تتمني أن تكون من أهلها، لا تنسي أن هذه الجنة حفظت بالمكانين. يعني كل شوف سبحان الله على شين كده لما تيجي تشوف سبحان الله تقول إيه يا ربي حفظ بالمكانين ذا. آه واحدة أبنها ولا أبنها ولا حب ولا سواء وليد ولا كبير ولا صغير ويطلب. ما أنت عزائي في قصة النبي صلى الله عليه وسلم فما تيجي شو البلاء الشديد في قصة هذا الرجل الذي يجلس في مدرسة صوفية صلى الله عليه وسلم وعنده ابن كذا صغير طفل صغير يلعب يلعب طول النهار أعد في مجلس صوفية صلى الله عليه وسلم هو أعد فهي ما هي في حقه هذا الرجل واسأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب أصحاب أصحابي, أصحابي, أصحابي, أصحابي أين هذا الرجل قام هذا ابن الرسول ابن مات. ثم ما عليه اللهم صل وسلم وبارك على محمد صلى الله عليه وسلم. الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا واحمي تعالى من هي صلى الله عليه وسلم عايز فيأتي فياتي لمجلس النبي صلى الله عليه وسلم ويسأل نفس السؤال. ايه اللي ما منعته؟ حلو بقى انتم عارفين واحد لو كنت بدائي مش عايز يشوف الناس. فقال له اطلب ان يقيم ويفتح له كل ابواب الجنة ولا تريد ان تلقاه عند كل باب من الجنة الجنه كل باب من ابواب الجنه عليه عشان يستقبل لك منه عند ابواب عند ابواب الجنه هل من عندنا شيء ولا زي نفوس اذا كان هذا البلاء اللي هو اغلى شيء عشان كده لما ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك لا العبد ده الذي نزل قي هذا البلاء اللي هو قره عيني عين ليس له جناء من وئذ صبر وحدث إن الجنة وفي الجنة بيته خاص سمى بيت خاص له اسمه بيت الحمد إذا فينا بيت وكتب عليه ذلك البيت بيت الحمد بيت يكون لك في الجنة إذا فقط أضى في الدنيا وتكون درجة سبحان الله هذا البلاء شوفون كمان الرحمة. كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم تكون درجة بهذا البلاء يعني لو قدت صفيك من أهل الدنيا مش لازم الصفيد يكون أب يكون مثلا زوج زوجة أم، أب أخت في الله وحزنت جدا عليها كانت قريبة منك أو كان قريب منك أو كان حاجة كبيرة قدت في حياتك أو غالي على قدر مكانة الذي فقطته هذا في قلبك واحتسابتي وصبرتي على بعض درجات علم الناس. الابتلاء لا يأتي من الحكيم العليم، من حكيم العليم. الابتلاء لا يأتي علم من العلم، من الحكيم العليم يختبر عهد ويعلم أن هذه الجنة حبكة مكالمة، وأن أهلها هم أهل الصبر وأن أهلها هم المشغل، وأهلها الذين أبشرهم ضمير في الدنيا وبشر الصادق. ذلك الصبر على كل شيء، صبر على الطاعة، صدق على بعض على مصياع الشهوات، على بلايا الزمان. في هذه أيه لقنا الإنسان من رحمة الله ما زعمان منه يخبر ربي سبحانه وتعالى على طبيعة الإنسان إنه جاهل زالج ظالم زالج بالجهل بالعلم ما جهل بوضوح العلم العبد لو يعلم له لب القضية ولب المسألة في هذا الاختبار الجاند إنتي شو قدميني كلامها ده ده الاختبار الجاند داخل بار من رحيم وعم شيء أنا أعرف إنه عم شيء عليك لك جدا لكن لا تنسي ان التلاكي هو رحيم وأنزل كل شيء بقضر كل شيء أنزل بقضر وبمعنى والأزاج هذا طبيعة الإنسان يقولي طبيعة الإنسان أنه جاهد من والد لأن الله إذا أدخل منه رحمة زي الصحة يبداله رزق يبداله ولد نحن ذلك ثم نزعها منها عزة العاطية يشتسلون يلياس يقوله يؤوس كما بكرت لكم لا تجدين مدرس تنا كسمادهه بتخلف مالك بتساء زي ما النعمه دي راحت الاجزامه اللي هي من ضمن اداب الإسلام فقدت شوف الانسان بيكون ازاي بدا جاهل اذهول ولذلك فانها الاستاس للياس وينقاد وينقاد الروح تبقى طامته في الدنيا ما عمل في الدنيا ما فيش قيمه في الدنيا دي بداخله الانسان مش ما بيمله ده مش ضخمة الإنسان مش بيمكن تملكه إيه عمك ملو ولا عمي فلوس ولا عمي زوج ولا نه نه بعمله ضخمة ولا بحاسله ولا بالناس اللي ولا, ولا معاك كم ولا معاك كم مدخر ولا معاك أسر عزوة ولا يكون صاحب الجنتين حصل فيه إيه صاحب الجنتين, حصل إيه صاحب الجنتين حصل إيه صاحب إيه واحد كان عنده وعنده مال لا لا وهو ما كانش بقى أحضر. كان مالاً مالاً على مالاً مالاً خير ما انت اكتر ده بالعكس بالباب ده كله ترى أنا اكلمك مالا ولدا حسنا يا ربي هيؤتينا ايه هيؤتينا من يعني ده ممكن جدا ان انت في الجنه والمال والدنيا واللي دي ربنا سبحانه وتعالى يعطيني خيرا منه لو اعتقد خيرا منه في الجنه ما هي والدنيا مين يدري على نايه كده مين يدري كيف تعليها كده مالك والدنيا حدين عليها كده لا تتحدث عن الدنيا فالدنيا تغر الذي قل إيمانك يا دنيا تغر لغيرك كذلك اجعليها ليس في قلبك اجعليها خلفك أو تحت قدمك إذا وجدت مالي من أفسك في الدنيا اطرحيها ليكوشت ادهابك وإذا وجدت مالي من أفسك في الدين نفسيك مسأل يا ربي أن تكوني من السابقين اللهم جامد إياكم منه ذلك نقول يستسلم يأس البلاء والقدر تموت عندها ابن عرق عندها ابن عرق عندها ولد بنت كذا تجد الإنسان ساعدها إيه يقولوا اسمعين عنك نعم تانية كثير يتمشيه نعم تانية نحن في حكمنا مؤكد في حكمنا هذا البلاء ذلك فالقادر فلا يبدو سواب الله ولا سواب الله أن الله سيربها ومسدها أو خيرا منها انظر إلي مع هذا الأمر يا شريك جدا إذا،, إذا نزع ربي منك نعمة وهنا الغنية عنه وعنك وهنا الغنية عن كل نعم وما تقريش نعمة لي ما تفتكريش افتكري أن تبتقرائي كده ونحن بنقرأ في أم موسى وزع نزع والدها من ذلك وقال لها إيه؟ قال لها ألقيت في اليمن يا رب بتطفي صغير يترمى البحر ويغرق اكيد في اليم ولا تحزني ولا تحزاني ان انا هو دوله وكده هتقولي طب ما انا البنات هيرجع لهم ما هي كل هناك حاجه كبيره جدا لو لا مالك الرحمة انك هي كل شيء كتير جدا لا صحتك انت ذهبت هتكون لك حاجه كبيره جدا هنا لو لا أي بنات في حياتك هيقول لك حاجه كبيره جدا دي رضيه جدا كل بس اذا اذا قلتني طيره واصلني طيره واصلني طيره ويا كان ولو كان ذلك القلب في دينك صراط ولئن نقمنا ما بعد ايه ده بقى الفرج هو قاله العافيه ده دلوقتي من الله سبحانه وتعالى في هذه الايه انه اذكروا احنا من بعد الضر ماثه بين صرتي مجرد بعض الناس لما تيجي جلهم ناعمة وبنها تيجي له ناعمة تفرح فيها وتبقى عزيزة بالناعمة وكذا وكذا ولا شيء تفقر فيه كذا نستهل بيه إن الله يفرئ لا تفرح بزلمة لما تيجي شخصي أنت تفرح بيتفرح بأشياء زائل بتفقر وزيك هنا يكون هذا ربي سبحانه وتعالى ينقذ رحمة بعض يكون عنده بلاء يوم يجيبه هي تربي أن تبقى حيدنا كلنا تمر من هذا كلنا زين سبحان الله يقول هذا العبد يفرح الأفعى عنده بطر وادون نامه هيدوم الخير الدنيا ولا تدوم العافية ولا يدوم البلاء ولا تدوم الصحة ولا يدوم العمر مش حاجة عليها حاجة تدومه. تدومه. يقول ذلك العبد سبحان الله بعد ما توقعوا الحمد يعني يقول الحمد لله بردها بالسيارة إيه قرأت آه إن له لفاح الارتفاع بمأوتي لما وافق لأن دائما الإنسان هو نفسه يعني الحاجات بيحب الحاجات الحلوة التي توافق إيه مش عايزوا كلنا بحب العافية كلنا بحب العافية فيقول يحصل غريب يقول الإنسان أول ما جي هو حاجة يفرح حتى أحيانا بينسى المنع مع فرحي بينسى المنع مع فرحه. بوصف إنسان كمان على ربناعما. أول ما جي الفرح ذا أو أول ما جي من النعمة ذي، بوصف يعمل إيه؟ خلاص ينسى المنع. ينسى ويدسى كمان طاعته. وت وتقل طاعته. طاعته. بدل ما نقول الحمد لله تزيد طاعتي. عشان ربنا يزيد من لا بتقل طاعته. زي كنا. فده يقول ويقول ده سي سيقطعني إنما بفرح. أي ما أقولي إما يوقفه فخور بنام الله على نبالي، وذلك يحمل العباد إلى إيه؟ آه، يعجاب، الإعجاب بالنفس، وما رضي الإعجاب بالنفس من أسوأ الأمور. العجب، العجب، وتيته على بذن يوم الدين، ولما تقول ولا إيه؟ في صحب الجنة تبقى ولا بوداك الرب إيه؟ ده لو رحم د ربي سبحانه ورده إلى ربي هيادي الخير لو رجعني ربي إليه؟ لو رجعني ربي إليه؟ هيادي إليه؟ هيادي إليه؟ كمان معين هو بيقول ما أنه كفر ما أنه كفر لما ترى سياق الآيات اليهين هو كفر بالله الزوجات لأنه بيمكر بإيه؟ بيمكن بعض بذلك ما يقولون هنا في هذا القمر فيحمله الأجاب بالنفس والتكبر على الخلف والاحتفاظ والزرق من أي عيب أشب منها للكبره وأي شيء عيب من عيب أشد من الضفر وأي شيء عيب من عيب أشد من الضفر كل بيع ريوب وأمضار أسر سبحانه وتعالى أن يعطينا جميعا بهذه الأمضار وقيلوا وهذه طبيعة الإنسان ونعطيه استعليه خلقنا عليه من حيث إلا من وفق الله وقال من هذه الأمضار ونعطيه قرء جميعا إلى ضده وهم الذين صبروا والذين صبروا أفسهم عندك أكبر رعب فنم يأسك هم هو الصبرين الصبر أن يصبر ناسك وانت عرفتك وانت لازم امتحنا وانت لازم تبتالي انت فكرة ان الدنيا وطمئة العافية عمد الدنيا ما در معافية لبحمد الدنيا اقدر طبا الدنيا انسان بكل قطاع في ايه؟ في ايه؟ في كذا المشكلة هي دي الدنيا, الدنيا. ولذلك سبحان رب الاحبائي هنا فأتي هو الانسان نفسه فصبر فصبروا انفسهم عند الثرار فلم يقسوا وعند الثرار لم يغتوا منع ربي وعني الصالحات والمذرو والواجبات والمستحبات عند الصراخ مش أنسته بالصراخ لما تجي واحدة سبحان الله بينا نعم ببنا. من نعم ربنا بعض المثلا المثلا أو تجي منهم نعم مثلا أو ينزوب أو يمثلا كذا أول حاجة تعلمنا إيه تقول إيه أنا يعني نبي إن شاء الله بإذن الله أنا قلتها أنا يعني لبست على نظاره يعني هو ده شكل نعم هي الفعلت هاي هو ده هو ده اللي ربنا سبحانه وتعالى بيعلق هو ده أدب مع الله فهولاء المفروض تكوني أنت إذا انت انت أنت هتيجي يوم فرح أو يوم اليوم اللي أنت تحس فيه بالفرح تقولي ربي ربي أنا أنا على الأرض هيا أتت وتنقطع من غير, غير ما سبحان, سبحان الله زين ك سبحان الله لوع الأم وكان فيها ابنها ابنها الله قطع إلا رائعة صوانة قوانة بكاء بكاء ففي لفت الفرح, الفرح من أدرانا ان الناس أن العهد نسلعهم يتوب في لفت الفرح سبحان رضا قمضت في اليوم الفرح فتبدأ لو كانت على المعاصل هتقول له ايه ربنا مش بيصبح لإنسان واحد يصبح من أهل من في الدنيا ويصبح مئيه ويصبح مؤمن ويصبح مئيه فالناس يقولون يقول ربي هؤلاء لدينا صبت وشباتنا في صنع ولم في أسود ولا من يقناطك وقت السرق تلاقيك الخبر من ما مغفر مجردهم يزور عن كل محبور ومحبور وأعطيهم ربئاً كبيراً ومعطبت بالجنات المعين فلات فيها ما تشتهين أنفس وتماثل العليم إياه مالعين الرؤى ولا يعني المسؤول تشتهين صمت محتاجة صبر محتاجة ثبات محتاجة يا مقدمة كل أجتبت محتاجة منين تتدرك تغسرين النبي صلى الله عليه وسلم يا مطلبة لو كما ضمن سؤالك الثامن الأمر استبان حتى إنما وسأل رب سبحانه وتعالى إحدىي استبان حتى إنما كلاهما من هذه الآيات القانص من الله سبحانه وتعالى في خلق الآيات طبعاً السابقة اللي هي صنعناها وإحنا وحنا هذه الآيات السابقة بنشوف سبحان الله حكمه بشكل آلة في ما أنزل ربي في كل شيء من ذلك. في دوله دي بقى برده كده بص عليها كده تمام تمام اللي وصلنا له دي شوف رزقها وشوف ايات ربي في خلقها وشوف المخلوقات العجيبه دي كل يسرا يسر المخلوقات دي تركز ودي تركز ودي بطاقه حياتها على كذا وسبحان ربي دبرناها باتقان الماليل ان نريد في وقت امي هو مش شايف ايه اللي بيوصل سبحان المنن الوليد لما يخرج من بطن الام ايه اللي بيعلمه ان مستودع غذائه فيه هذا القفص الصغير من جسمه من جسم الام من جسم الام مين اللي علمه هذا الرحيم ولذلك احبائي نقول فاضف فاض فاض عطاؤه علينا فاض عطاؤه علينا وقد شكرنا هنا ولذلك ذكر في الكتابي من قليل من أعبادكم بشكله لهم مرضوح بي ويجب علي نعم وقال نجعلنا من القليلين لهم يقليل عبادكم وقليلاً من, وقليل من. من الشكل فأسأل ربي سبحانه وتعالى من الشاكلين تدري الآيات الأحبائي تفقهم صنع الله هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من إيه؟ ادوني، هذا ربنا سبحانه وتعالى خلق لكل كله خلق الشخص <سؤال> من قلب الشخص دي شكل دي شكل شكل شكل ما بشتغل دماينه دهون شعر ده كله قوام دي شكل اصابع سبحان الذي صنع الخالق وصنع لكل وجعل لكل انسان بصمه في كل المخلوقات دي كلها لا توجد بصمه لا بصمه وكل تركيب المخلوقات دي تم تركيب الوراثي قدره تركيب وتجي لي سبحان الله شكل الحالات اللي هي بتحمل صفات دي في التاكيد النواقل الوراثيه هذه سبحان الله تركيد لها شكل معين ده اللي هي الحوامل الوراثيه اللي بتحمل بنسميها بنسميها جينات اللي بتحمل صفات صفات لون عينك توسع عينك طول شد شعرك لون بشرتك, لون بشرتك طول جسدك شكل اصبعك بص تلاقي سبحان الله اهو الصبع ده فعلا بنت دي طالعه صباعها زي سباع ابوها او كده او شكلها عجيب. سبحان الله ايه ده اه تمام اللي فيه ده قال مدبر باتقان تجري كل خليه تنوات موجود تركيب في النواه تركيب العجيب تمام بالضبط سبحان <تصفيق> ربنا ذلك نقول احب الايه حق انه اتقن صنع صنع كل ما خلق يجب ان يكون عمل العبد خالصا الله في الايات عليه نور بس ميزينة ميزينة ميزينة في في وأن يكون ليه يعني ان انا انا انا راجل الناس من العمل إذا عمل الإنسان مش را يقلم الله ديوانين ديوانين يتفرجوا بالاول ما بتعمل عمل ديوانين اتكتبوا فيهم لمن فعلت هذا العمل ليه خرجت من بيتك النهارده نوايا كتير عشان أعود أسمع عنك يا رب وأنت, وانت ايه وانت حديثي بين خدامك الله ربي أنا أحب بس ما أعود أسمع كل علم كذا الناس المحبة لله تحب تجلس مجلسا في ذكر الله وأنت حديثي بين حالين تجلس مجلس مجلس كذا تبي هذا المجلس في حديث عن الله سبحانه وتعالى تطيب له قنبلة هو ده مش عايزه خلاص من أبدا ولذلك نوايا كثيرة كلها سبيل. كلها سبب كلها سبب إيه إذا لك يا ربي لماذا لك يا ربي خلاص من أعطيتني هذا شيء لماذا لك يا رحت أي طريق مشوار لماذا لك يا ربي خدمة الإنسان لماذا لك يا ربي على أمك ولا والديك لماذا لك يا ربي صبرتي على بلائي لماذا فيك يا ربي كل مرحياتك لو عزت بسعيدك تكون للخلوص فيها خالصة الخلو الخ الخلاص فيها خليها من الشوائب خليها من نظر الناس لذلك لو عزت بخ خلوص انسى الناس. لو في أي عمل من أعمالك كان كل نظرك للناس، بس الناس يقول الناس هملي الناس بيقولون الناس ولا لم ترضع مش ناس بس ولذلك غاية غاية لا تدرك ان إرض الناس مش ممكن ما مفعول أبدا ارضي رب الناس وكفى رضا الناس. لذلك نقول هنا يجب العمل يكون أول ما أول لمن كان عملك. لو وجه الله، وأن يكون صوابا يعني التباعد يعني ما ماشي مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذلك وعندنا نقطة الثالثة في هذه زيات المصطلحات من هذا النقطة ذكرت. نقول حوال الدنيا غير باقية متغير. حلو أولي يا بنتي. شنو تطميني يا تقرن؟ تسعادي. اطميني. حوال الدنيا مش على كتيرة واحدة. فهي يمسسكم ايه؟ قرح فقد مسى القوم ايه؟ تلك يقول رضي وثيرك ام ايه؟ بداورة بين الناس وليعلم الله الذين امانوا واتخذ منهم شهداء والله يحيبوا الوائين وليرحصوا الله الذين امانوا مسيرا ويمحع بالابتلال نفسه الكثير من حزبتهم أنت بقول الجنة من ناقل ولمما يعلم أننا لدينا جهات من نشبه ويعلم أنه يعني الصالح فإننا كنا مشكلة راح نحن نفتال تعطي يعني نحن نفتال باب اختبار ونزلت ناديك الدنيا غير واقية ما يكون كده أبدا من نعمة بعدك نعمة ووصفتين يوم تلقي نعمة ويوم تأتمحني يا ربي يا ربي في كبوس يا ربي أكون يا رب يكون ده مش مش حية أو رب يكون ده حلو، لا ده حية. علشان جد الدنيا، وعلشان ما تتكش عليها قوي، ما تتوحش عليها قوي، ما تتكش عليها قوي. زين يكون يحبك، وبالعكس قد الانتقال من المكروه مكروه أو الكرب إلى المحبوب. تعودي هذي أنت تضل في هذا البلاء وهذا الإتحال وهي جنك أيان. ما أ أقع... ما أقربها. ليز ربي إتحال وعالي. يبدل ربي إتحال إلى فرح. واطرح سعاده هذه هي الدنيا هذه هي الدنيا يوم لك ويوم عليك اليوم سبحان الله في هذا الامتحان انا حصل هو ده من وليه؟ وليه؟ وليه؟ يفقن؟ ولا يفقن؟ ولا ايه يعني يتركها من غير ما امتحان ولا ايه ولقد ايه فغنم من الذين من تصديق فليعنهم الله الذين صدروا وليعنهم عشان يكتبوا مجلس صدق مع الله يا ربي أنا عارفه ان البلاء انت اللي اختبرتني بيه اللهم لك الحمد اللهم لك بحامل. بس يا ربي بس انا ان تعني على ذلك بس يا ربي اسالك ان تغتني فيه بس يا ربي أسألك اسالك ان تثبتني على الطريق وان الاستقام على الطريق لا ننسى نقول حول هذه الضيئات وتعالين الصبر اللي احنا علينا, علينا شكرا انك النقطة التي تجدها هي مضاعة الهدائي ويقفل يعتبر السلحنها ضرب جاهد متقلب الأطوار يحصل قانون بقانئ أحيانا ويفرحوا التوافيد وعنده بطر أحيانا أخرى يتقوموا عنه محمد الله وكأن الدنيا يتنفس مسن بالخياط وكأن الدنيا ضاقت عليه بما رحبت وكأن نفسه ضارقت عليه بما رحبت تجيبه إنسان كأنه مزبوب نفسه فعشرين لما كل إنسان مش قادر يخرج بره نفسه مش طيع مش قادر يجيح. مش قادر يكلم حق. مش قادر حتى يعني يتفاعل مع حد مش قادر يتعامل مع حد هذا بقول نفسه بس فمش قادر يتنفس قنده تنفس من خل إبرة كأنما إيه كأنه جو جي فنقول هذا حال هذا الناس الإنسان الموفق أسأل ربي أن يلتقوني ماذا؟ أما الإنسان الموفق هو الذي يصبر تنحرم الصبر قيل الصبر دائم المتاحب إيه؟ أخبر. وفي نهاية سورة آل عمران يقروني سبحانه وتعالى أصبره لا الصبر لديهم أصبروا تصبروا ورابطوا واتقنت الله يا من أرود الفلاح في الصبر لأنه لا تريد أن تجمع خير أصبروا يا من فهمت وعدي هذه الآية اصبروا صابروا مش عايز مش عايز بصبري بصبري يعني اجتهدي بصبري وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون يكون الفلاح بكل هدول كلام ده فلاحين وهم زقني وأيادي زقني وأيادي السبعة الأعمى والعظيم على البشر وارزقني وإياكم شكرا لنا وارزقني حسن حسنة وارزقني وإياكم قدرة سليمة يا رب العالمين ويقول رب سبحانه وتعالى ولشان كن ربنا قال إلا الذنبين صبروا عنها الصالحات جعل لهم رب سبحانه وتعالى إيه؟ أسألك أجر الجميع من الله سبحانه وتعالى يقول رب فلعلك إيه؟ تسقيل الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأيات فلعلك ثالث من بعد إيه؟ ما يلوح عليك؟ أي لا ينبغي لك يا محمد صلى الله عليه وسلم ذهبا لا لا يعني حتى يعني قولهم هم يقولوا ويتكلمون لكن هذا القول لا ينطبق أبدا كما يقول في الحديث السامي ولا صدقة من أنت ما أنت عليه فتترك بعض ما يوحى لي ربك وادس صدرك لي بما بما يقولون لأنهم كلهم يقولوا إيه ينزل الوحي من هنا إيه؟ يقولوا إيه ساحر يقولوا كاذب يقولوا شاعر يقول ك كل السحرة الأساءة تعرفون أنهم ينتمون إلى ملوك لا ليقول لولا كنز من لو كان بيشوفونا ناتوين فإن هذا القول ناشيء من أين؟ ألقه وماله معزول إيه؟ هو كلها نطق من لو نزل مع ملك لو كان عنده مثلاً كنز ولا جاء مع ملك عشان يقول لنا ده صادق تخيلوا بقى شو في التهنم والظلم هم حتى كذا ال يعني المشكين كنده عن نطقهم في تطبيق الحق يلاقينه في يكون الاستعمار. سبحانه الله عليه. هذا ناشئ نسعن وظلم وعناد وضلال وجهل من مواقع الحجر. لما تيجي تقرأ القرآن حجة القرآن واضحة هل القرآن تستعر بالحق؟ لما تيجي تقرأ القرآن ويكون لك القلب تلك السمع وانت شهيدة؟ تقول يا رب سبحانه كل مرة تقرأ فيها القرآن في كأنك في القرآن في إكراه إلى أول مرة عجيب من هذا القرآن إن كفاءة معجز عندما تقرأ القرآن كل كتاب كل كتاب تيجي تقرأيه تقولي آه أنا فاتت لا خلاص ما ليت لكن منحنى وتجد قراءتي تخلصي بأناس تقرأ ألف صفحة وأنت وصحيح كل كتاب تيجي تقرأيه يعني حتى لو كان كتاب علم مثلاً هات قرري عليه لو كتاب علم. لو كتاب فيه حلقات الحلقة عارفينها فيها كثرة معي لكن لو كتاب فيه حلقات علمني بنقشة مفيد فيه ربنا سبحانه وتعالى قرر بالنيا صادق لكن لو لما فيش أبداً إلا القرآن اللي كل ما تقرأيه بالزيج إذا كنت حزينة سبحان الله زي السفينجا اللي تبتص الحزن ولا زي كعلاج الأحزان للمرات الأخيرة تمسح حزنك قرآن زي كم تيجي الإنسان عنده علاقة شديدة جداً جداً أو المرافق القرآن كان السفينجا لكن تمسح حزنك يكون حزيناً طب إذا كنت سعيد تزيد الفرح لأنه يجب أن يكون سحيداً في القرآن أنشط وأرفع السعادة وإذا كان حزين، فالله إما هذا؟ لأنه يحق هذا القرآن ربيعاً في القلب والصدر لا يوجد شيء يحيي النفس والقلب مثل القرآن القلب، حياته، نمائه، نموه، نمو الصدر يشرب، مجرد أن يكون هناك تبقائل في هذه التعليقات، تجد حياة فيها المور الصدر تبقى فيه، هو إنه جندوا لنا ودعونا ومنا وإلزامونا هذا القول ناشئ من تعال وتقول كما ذكرنا والأدلة واضحة وال proofs واضحة فبيقول ربي لمحمد صلى الله عليه وسلم انذه على ما أمرك ولا تصدق هذه الأقوال التي لا تصدق إلا عن سفيه ولا تصدق بها ولا تصدق بها فهل يعني هل, هل يعني فيما جاء بخبر هل ويعني ولا بعض يصدق النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقض ذلك ولا يتصدق بذلك لأن القرآن حق من عند الله سبحانه وتعالى. أم بيقوله أول نعم ليش عرفت حقت حسابك إن أنا عند نذير نفسي حتى لما هم صاروا ولو كفروا أنت كل اللي أنت تفعله إن أنت تنذر أهل المعاصي. على الله إيه؟ أنت بتونذر لما يعون بهالذنب إيه؟ ولذلك بتقول أنت بتونذر إنه لست عارف ولكنك لست عارف إيه؟ إنما أنت ندير الله على كل شيء موكيل، هو الموكيل عليهم. اللي متردّي من، سبحانه وتعالى. اللي يحفظ أعمال من, من، الله سبحانه وتعالى. اللي بيجزي على أعمال، بيجزي على أعمال من, من، الله سبحانه وتعالى. ثم ضيع ربي سبحانه وتعالى عجزه وأنه اسمه هيدي التحدي. هذا التحدي، تحدي فيها سبحانه وتعالى وكل من يكذب قرء ولو كان بعضهم لبعض ضيّرة طبعاً هم سمعوا ذات من ذلّ من قرء إذا الحد يفعل ذلك أو يأتي بهاي فعشان كذا ربنا سبحانه وتعالى فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا في حد قدرت فتقون نا إذا أنت جد الضر تعملوا كذا فإن لم تفعل ولن تفعلوا فتقوننا ولن تفعلوا بشر بقى البشر التنين بقى البشر الذين هم ذل كنا نقولي شيء بسيط كما جاء فينا هي آيات رب سبحانه وتعالى إنه لا يستطيع أي أحد أن يأتي مثل هذا القرآن ولا بعشر صور ولا بصورة من كثير لأنه كلام رب العالمين لا يشبه كلام مخلوقين كلام ربي كلام رب لذلك هذه الآية لأن لا صفاته ولا كلامه ولا كماله يشبه أي مخلوقات مخلوقات دون هذه الآية يتحدى أموربي سبحانه وتعالى إلما يأتوا بهذه أم يأتون افترابا افترع يا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يا محمد صلى الله عليه وسلم طيب اأتوا بعشر سواء بيسدي هاتوا كله أهاتهم عندهم أنه قد كان هذا الحق فعلا فإنه لا فرق بينكم وبين من عنده يعني المفروض أنه أمزل معه بأهل علم و أهل <تصفيق> فصوحة و أهل فطبع القرآن كونه بلغة العرب وبفصاح وب فيها زي فصح طبيا شغل في لوها سورة واحدة عشان أشوف صدق ما تقولون وأنكملن كلهم كنتم كما أمرت بالصلاة سبحانه وتعالى صادقين أنه أصد ولا ذي نقول هذا إفطاء بحجتهم ودعوتهم فان كنتم صادقين فأتوا بهذه وهذه الصور هذه الصور ولم يستطيعوا ولو كان بعضهم راضيًا فلا تطهير من طهره فإن لم يستهيب لكم رخلوش علومه معلمو ما عرفوش يعاملوا كذا طب أنتوا ما عرفوش تعاملوا كذا أنو بقى بالله سبحانه وتعالى وعلم أنه أي أندلاع من من <تصفيق> أي من عند الله لقيام الدليل لقيام الحجة والقوة والوضء ما يؤكد صدق القرآن الكريم وأن وأن سبحانه الله أن ذاك أندلاع من من وعلم أنه لا إله إلا الله،, الله, الله أي وحده المستحق للقول بناء عليه كانت مشكلة مشكلتهم في التأويل إنهم سبحان الله كانوا مؤمنين رب صالق يعني مو مدبر لكن كانت مشكلتهم في إيه في شركة العلوه في شركة التوحيد في العبودية في العبادة لذلك يعني عشان كذا نقول التوحيد توحيد التوحيد بنقول أنواع التوحيد ثلاثة هي إيه واللهية واللهية. توحيد العلوهية <تصفيق> توحيد الروبية توحيد عشان الصفا <تصفيق> توحيد العلوهية لا, لا, لا محمود بقى إيه الحق اللي هي لا إله إلا لا الله دي دة توحيد العلوهية لا إله إلا نفي الأسباب. الله هو أعلم ما هي. قل والله وحده. من صمد، من يلّد، من يولد، ولم يخلق له أحد. يستوجب بدلما أنه هي بالشكل ذا. يستوجب هذا إن لا تكون هناك عبادة إلا أن الله وحده يعبّد. صلاتك، ونصوّر، وحجات، ومامات ليه تجاه؟ لأني فيه، هو في حاجة هو تجاه. توحيد الروبية لأن المستحق للعبادة إن خلاك الرب توحيد الروبية الرب هو الخلاك هو الخالق والباري والمصور وزي ما يقول سبحان الله أنت يعني يبقى هو الخلاك هو الرزق هو اللي بحيقك هو اللي بيميتك وإذا مريت هو اللي يشفيك وهو اللي يحاسبك يوم الدين واللي تسأليه انه يخفي لك خطأك يوم الدين ويقول بتويع رب إيه هو بأهل إيه حكما ولا حقني بالصالحين وجعلني رب لسان واجعلني لسان صمت الآخرين واجعلني تلاميذ إذا طالما تعلم أن هو الرب إذا هو الوحيد المستحق العباد لا تسجدي لغيره ولا تركعي لغيره ولا تنحني لغيره ولا تطوف حول بيته رحول إلا على حول بيته ولا تستغيث إلا به لأن هو نعيم والقبيع عزيز سبحان وإذا سألتي وإذا استعنتي هو الرب يعني سبحان الله يخلقني وعبد غيره إلا وهو مش عشان كده ربنا عالم من يؤمن صمد إلا من إلا وهو مش شف طب بالذات قالوا ما هو نفسنا محرسته إيه يؤمن آ يبقى مهما يقول أنا مم. مسلم آ لكن أنت بتعرف كذا بتعرف التوحيد رب التوحيد الألوهية يعني يمد كلها كل الله مفيش. ميت. ما فيش ما ترش الطحى لين طب الميت ما تعم الميت بت... سبحان الله إنك ميت من الميت إذا كان ذلك رسولك إذا اللي خلقك يبدأ كل حياتك تدور حول إبراهيم واحد الأحد التوحيد الألوهية الذي نقول توحيد الربوبيه يعني اللي واحد هو اللي خلق هو اللي خلقني ورباني ورزقني وأحياني وهيمتني وهيكون الحساب على يديه يبقى مفيش حد يستدعينا نعمله امك احنا بنطلب الدنيا والدنيا الى نيا طب وبعدين طب ايه توحيد الاسماء والصفات هحط كده النص ان هو ليس كمثله شيء كان وصف نفسي فيه كتابي وسفيح سبحانه وتعالى العلي بيسمع سميع بصر لكن قولي ممكن تقولي كده تقولي طب واحده طب بيسمي عايزه ده على طول في توحيد الاسماء الصغار. ليس شي. طب ليس شيء طب مين ليس كان شيء انا سبحانه وتعالى نعم ليس كان اسمي شيء النبي صلى الله عليه الايه انا هيكش ايه اتش النور سبحان الله لذلك نقول آه، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "شوفوا"، <تصفيق> فقال له: "أنا أرى". سبحان الله"، لكن أجمل ما يتمتع به عبد يوم قريب، يا رب،, يا رب لا تحريم ولا تحريم، وكل أحبانا، أن نتمتع في أهل بيئات واجراءات كل ما النظر جميل. نظر الله ما نتحرين رؤية تجلي. ألا نقول محبوبون كما في النبي؟ تقولي لهيته تقولي له بيته توحيد أسماء وصفاته كل ما اثبته لنفسك اثبتيه لكن تثبتيه وتقولي طب ازاي ما نفسك ازاي الذي خلق ذلك الكون ليس انتشي اللي خلق هذا الكون ده اللي انتي كلمتي بترحي النهارده ربور كبير جدا السنه ايه ده بنعمل بالاقنام ده وكذا وكذا ذلك الذي هو الصانع المهندس ما شاء الله فقط اللي بيقول كده ده مهندس مبدع ده مهندس بنى عمارا الله فكيف الذي ذي السماوات و كل شيء كده بالاقن والعظمه والجمال بهذا ذكر نقول يا حبتي ومن عنا على شكر وعلى بالات وعلى التناء على رب لا نحسن ثناء عليه ان كما نحنا نقول إنه لا لا لا من يعني إيه من قدوة له هو الأميرة بعبدة كما ذكر وفي هذه الآيات أرسلناه لا ينبغي الداعي الله أن يصب أفراد المُتَرَدِّدين ولا طُقُقات يعني هؤلاء بحاجة إنما قال الإسلام على الله عزوجل طرقي معمودية عن عن حبالة خصوصاً إذا كان القَبْح الذي بالنسبة للقَبْح في القرآن ليس له مستند ولا يُقْدَح فيما شيء محقة لا طبعاً وأنه لا يدّق صدر ما بيقول النبي صلى الله عليه وسلم الأمر اللي طرحت مع النبي، هذا الأمر يحدث هذا شيء كل الائِ كل المشكين أو إجابة طرحاتهم لأنه ما نطرحه النبي صلى الله عليه وسلم. يا عبد الله يعبدو يعبدو يعبدو لا, لا. لا. لا. لا. لا. لا. لا. نعم كان بيكتب يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنتي كنا لا أقول ده عشان يبقى وفي أن هذا القرآن لو بنفسه لا يقدر احد من البشر ان يفسده ولو كان بعض وما اراد عبدا سبحان الله وما اراد عبدا ان يكذب بالقران ونصه الغربي ابدا وانا اراد عبدا ان يكذب بالقران ونصه الغربي أبداً, ابدا لان ربي ان حفظ هذا الكتاب حافظ لمن في ذلك مهنه على نسخه من القرآن هي قطه دهدي بسرعه وان القران الله لأنه عند الله في روحه محتفظ ولا يغير لأنه سبحانه كلام رديم ما دخلتش فيه أي البشر ما ما ما علختش فيه أي البشر عشان كنا من من من رب سبحانه وتعالى زيد يكون يقولون ولأن الأباء اللي كانوا موردين هم أصحاب طيب ما تقول بنقول دلوقتي أن مما فيها أن مما يطلع في العين ولا يكفي عليه فقال بطلون علم القرآن وعلم التوحيد اللي نحنا نتعلم زي ما نحنا نتعلم كذا إنه نتعلم رب سبحانه فعلمه أننا أول من بيعلم الله وأن لا ينلهله فهل أنتم مسلمون أسلمنا أسلمنا ويأتي الآية التي تقول ذلك في من يوضح فيه يوضح يوضح يوضح فيه يعني سبب القرآن ولا كذا ده كذا ده في افتراء ده في ما الآية دي فيه يعني كأنه يفتر عليهم يسؤولوا، نعم؟ وعندما فكرتم عليه فلغوا فيه، لعلكم قالوا لهم إيه؟ قالوا يعني أقول كلمة قرأ القرآن، إلغوا فيه، فتمنا لما يقرأ يقولون إيه؟ وما لو هم ما تفيد عليهم كون كلهم يفعلوا ذلك دليل إنما عليهم دليل انهم يعلموا انهم حقا لأن سبحان الله هم عايدين ايه هم هيغلموا بشه وشهر بالقبلين كده فلقا لكن نقول رب ايه سبحان الله الحق الاية التي تريد ذلك ما كان الملك تريد الحياة للجنيا هو زمن القرآن هنقف عن هذه شاء الله لإذن الله عشان نتكلم الناس بيحوم الدنيا قوي شعبوه على الدنيا وهي مش مستهلة ابدا مش مستهلة ناخد بأيدي الصلاة واطلق صلاة الناس وصور هنا كل إن ربنا سبحانه وتعالى عافين ويعفو عنهم وكل مبتلى أن يرفع البلاع عنه أسأل ربي سبحانه وتعالى كل مبتلى أن يدلهم بعد الحزن فرحا بعد الحزن فرحا وأن يرد على قول أن على كل مبتلى أن غرض على قول كل مبتلى وسعد قلبه وسعد قلبه بنعية الله وسعد قلبه بنعية الله سبحانه واحدة تسأل تقول هل عند مزول البلاء أمتسل لأمر ربي وأصبر واحتسب كما علمني ربي وأزداد طولا لله وأزداد طاعة ولكن هي بتقول كده يعني ولا بي بيحصل كذا يعني مزول البلاء على هل على علي عند مزول البلاء أمتسل على أمتسل الأمر ربي إن كان فيها هي حلاوة ربه ولكن بيدخل الشيطان ليقتل كل هذا ويواسوسني أن كل هذا ليس بصدق ولكنه تمثيل اوه يعني الشيطان بقول لان انت عادة تنسلي وانت حزنانة وانت وانت فأحزن ماذا افعل؟ علما بان هذا الامر يحزنني اكثر من البلاء لذلك الله اقير لصحبة هذه الرسالة اقول لصحبة هذه الرسالة لا يبدل فرح لا يبدل حزنك فرح الا تيجي في تشعر القرآن لا يوجد ما يبدل تعاستك سعادة إلا إني يكون حياتك تدور حول التعلق وتجذب لله عز وجل. لأن إحنا فعلاً ما نقول إيه وجعله إيه؟ جعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وذهاب همي وجبة. يبقى الوحاح الشيء الوحيد اللي هيزا هو القرآن والذكر. هذا ذكر الله يبطن به. ولذلك لما قيلك في الأمر دا وانت في البلاء الشيطان وياخذوا كذا يحزن الذين آمنوا. استعذ بالله من الشيطان الرجيم الشيطان متعوذ بالله الشيطان لو كنت نصحت كنت نصحت مين كان نصح نفسه هو قاعد يحزنك وهو نفسه لم يسب بالامر الله عز وجل انت انت تاتمري الامر لا تصبري وهو عايز ينزل ان هو انغاض من الصابر لأن هو جزع هو سبحانه هو الشيطان لا والعز بالله هو وسيلته لما التكبر لم يأتمر الأمر الله يا عز وجل فهذا فكان ضد الامر أنت مع الأمر مع الصبر هاتتركك الأم بالله لا لا لا. لذلك إذا في نفس الضعف وهم عند البلاء، أومي وصفي نفسي، وليعود بالله من الشيطان الرجيم، وربي يفتح لي صرحه، ضياء مع القرآن، ربي تقع على القرآن ربي أحقي ونصبني بحق، وجعلي كل حياتي خلو وما أبدا حزن إنسان صاحب القرآن، ما في حزن مع القرآن، ما في حزن، يحزن إنسان قليلا، لكن بطلب الله العلاج يغسل ربي حزامي. في الناس تتقق السؤال الآخر من الناس تقرأ سورة الاخلاص ثلاث مرات بعد الفاتحة في كل صلاة بنيت أنها كده تختم القرآن بالله عليك أن تجدها لا، لماذا؟ لماذا؟ لا، بس ما تحببش فينا لا، لماذا؟ أظن أنها كده تختم يعني هي بتصلي تقرأ تقول له لكن لو قلتنا تقرأ كل اللحظة أنا أحب تقول له الله كل له هذه السورة علشان هي ماذا؟ سفر الرحمن لما رحينا سبحانه وتعالى أحب هذا الرجل الآن فممكن تقرأيها لكن أقرأها ستة عشر مرات برا الصلاة عشر مرات يبنى لكن بالعشر مرات في الجنة بحديث صحيح يعني ان تعالوا نعمل الأشياء اللي فيها حديث صحيح ذا مقصودي تعالوا نعمل الأشياء التي لها سنة ذا مقصودي نحن نتبع بعد خلينا نتبع ولذلك تقول بالين الناس اللي تخطون القرآن في الصلاة تعتبر أن هذه سلوتات القرآن وهذا صحيح في الأختن في الغرفة إيمان ببارة قلبيك إيمان الأجمل لو كنت بتقيم هذه الحويرة انت ان شاء الله بإذن الله تقيمي على الأقل بمئة آية وما عيصر ذلك الأمر قراءتك بمئة آية إذا لو قرأت مثلا سورة, سورة ايه سورة؟ سورة؟ سورة؟ صح؟ كان ايه؟ سورة؟ ها؟ لا, حاجة. لا شعراء. ها؟ أنا لا كمان طبعا يعني لو قرأتينها مئتين <تصفيق> سبعة وعشرين لو قرأتينها ها نعم <تصفيق> لو قرأت مئتين سبعة وعشرين لو قرأتينها لما تبدأ فيك تقرئيها على فكرة طويلة بتقرئيها ما بتخشى آه بتصلي ما شاء الله فهي <تصفيق> بتصلي حتى بتصب تتخذ الأمر من لليل وتسليد القرآن ترجع الص سبت سورة الفرقان ها قول برضو صح هذا قولنا كان أي واحدة في آية واحدة وانت تتقرير ما هي الآية تتدبريها وتخذي نواية كثيرة جدا الصورة دي وهي زي ما قلنا تعدت الوقتين هاي متين فلما تجد تشوف متين سوى عشرين. وبعدين بعد كده نعم احتي شو كان بقى حرف ومتين سوى لو قرأت مرتين إن شاء الله رقوة إلا بالله جئت ربا مئة وخمسين اللي بي اختي ربا مئة وخمسين في سورة اللي هي الشهراء وقت على فكرة مش طويل أبداً وكمان آه فيعني في اللهم منع لنا بالعطار اللهم اجعلنا مما ليستقفل ذلك هل يجوز أن أحضر عذر شرعي وأحضر درس عنه وأنا على عرض الشرعي طبعاً بالتعقيد أقول لما أحكي هذه المسألة إنه إيه؟ لا قالوا لا لا, لا صح له يعني قالوا إن هو لا يجوز إن الدخول الحائض وجدار دلائله بالنسبة يعني زي بعض العلماء بعض العلماء وليس كل قالوا نعم قالوا قالوا إذا كان الأمر وقت فتن وهتفتن المرة ضمنها وهي يحتاج الأمر إلى التعلم أو إلى الحضور وتبقى نعم، وتأفتر وتنصرف والزمن بل وقت لا فيه فضل. في قالوا ذلك، قالوا ذلك. فطبعاً يعني الأول إنها لو كانت المرأة عندها حيل وكذا وتاخد بالأقل بالأقل مناعة، تعتزل اللي هو المصابنة. حاول أن أشعر بالسعادة من قراءة القرآن ولكنني أشعر إنه صعب علي. سؤال آخر، أو إني لا أصبحت من أكل القرآن؟ شوفي بقى الشيطان. انا اقلت جري وقالت اجتب لي احس انها لازمة بين ايديك الرحمة وبين ايديك القرآن الكريم وبين ايديك النامحة. نعم جهر ورقة فين سؤال اه دهر الورقة طيب حاضر. أنا, انا لا اعرف انا لا اعرف أنا أصوى صفحتين ما شاء الله يا أخوة إبا أنا لا أعرف لماذا أصبحت لم أشعر بالسعادة وقلبي دائما حزين ولو حتى عندك كثير من النعم اللهم تربتك اللهم لا تجعل الشيطان عليك ولا الله مصدف عنكم وعننا الشيطان ويعني في, في وجود النعم والحزن تعلني أن ذلك الشيطان يحبون الذين لدينا لا في شيء آخر أعلامي أنه عندي كل النعم دي أنت أيضا حزينة أعلامي أن ربنا سبحانه وتعالى يقول لك إيه الفرح لا لا في يفرح بإيه الفرح بإيه قال لك إيه الفرح بإيه قال لك إيه الفرح بإيه, بإيه قال لك لو عندك نعمة من نعمة القرآن تبين إيديك و عرفت القرآن و قاعدة من بقى. إفراحي لأن هذه هي خيئة لنعمة وطيتك وطيته هذه النعمة لتحزني لو بتحزني بل تحزني على شيء في الدنيا والدنيا لا تحتاج أن أحزن عليها أبدا لمها إجازة مالك ولذلك تقول أنا لا أشعر شيء في أي شيء من أشياء الدنيا ولو حتى عندي لا أشعر بس. ولو عندي بشكل شيء لا تشعرش بها حتى تغير ذوقي يعني أصبحت لا أشعر لذلك من الأكثر لذلك من الأكثر الذي كنت أحجه جيدا ولائما عندي شعور وأنا لست, لست جيدة في طاعة في الله هو ممكن يكون وسواس على فترة لا وسواس وبكاء يعني حاجة جميلة لا تقشر الرحمن لا تكون إلا على قلب حسبها كذا حسبها وحصيفها عندك كذا وأنا في رأسي دائما أقول لنفسي أن هذه الدنيا وأصلا ليس عندي أي بلاء لكن لا أعرف ماذا قلبي حزين لا عن كل الخير لو عندك دمع عبتعيطة علشان كذا علمني عن كل الخير لو عندك خوف من الرحمن يا سؤالك ده في حد ذاته صراحة مش عيلة للدنيا ولا ولا بس تخيفة نيجي نقول نيجي مقصرة في حد ذاته دا دليل صريح الإيمان دا صريح الإيمان لكن دائما الإنسان المؤمن التقي العالم ربي يستئلا عمله ودايما ينتهي ودايما يقول والله لو نسق اللّه ولو نسق اللّه أسمعيه والله الذي لا لا له ما يصدق والله لو كل الناس قالوا فيه كلام والله ما يصدق ولا يصدق أنا ده إلا ميجي يدخل قبره قبر القبر ويجب كده عمله يطرق يطرق هيب كده رجل حسن الثياب حسن الوجه حسن الصورة يوم يستمشر هنا يستبشر لكن طول ما هو في الدنيا لا يغرق ثناء الذين يسمون عليك لكن تبكي اوه على نفسك بس ما كنش بكائق. بكاء بكاء مرضي تستمر على ذلك وعدك عن ذلك يا رجل ولكن يكون بين خوف ورجاء الله لي سبحانه وتعالى. وعلني أن الله سبحانه وتعالى لا يضي عنه وتعالى ومستقال وإذا شيء الحجم في نفسك كيف نكده وتخلي الشيء الله ان الله إن الله بعرفين. تقول ابحث عن جنوبي واستقر هي تبحث من أهل، لوم رعنا ودائما أكون لا أستحق وأكون من أهل القرآن الآن ولأنني أبحث وأسأل نفسي متى وأين عملت خطأ؟ أبحث عن الجنوب وأستغفر وأستغفر لكن لا أشعر بالسعادة حتى من حلويات من حلويات كنت أحب جدا أحباء لماذا هذا الشعور عندي وماذا أعمل؟ جزاك الله جنة وجزاك يا الجنة وذاك وذاك الفردوس الأعلى من الجنة لماذا قلبي حزين وأنا لا أشعر بالسعادة؟ لماذا بأن أشعر أصبحت لا أشعر بها بهذا قلبي دائما حزين ولو حتى عند كثير من الناس الدنيا كما ذكرتها بليش تزعم بفكرة مرض معيقول اللهم اجمعني معك يا الدنيا <أقول> القلب الذي يكون كذلك قلما طيب وأحسبهم كذلك هل يموت آخر بزكاة المال بكتاره مريض صرفا وذلك من جمعيات جمعيات تقرأ طبعًا. طبعا طبعا مش عارفة أو او تكلفة بحث بناء او نصف تكلفة في بناء بعد بحث حالة يعني واحدة ما عندهاش بناء وعايت تعملها بيت مثلا او ولا ايه صح بمسؤال كده يا بنا طب يا كرم تكتلو لي عربي لغا العريشين انا يعني كرأتي عربي يعني نعم هي بنت ودير ما قلتها التواصل طيب تسأ سئلة تقول إن صليت جماعة مع صديقة لي ولم أثبت إلا بعد القراءة القراءة الفاتحة هل هذا الخلف الجماعة طبعا طبعا يعني هي هي سجلت ودرست بالخلصي أو ركعت طبعا لأنها نزلت للركوع قبل أن أكمل القراءة مش مشكلة أنت مأمورا يبقى لما كملت قراءتك تركعي معايا حبيبتي وإلا صلاتك ليست صلاتك أنت باطل على فكرة بعدين لأن أنت لم تتبع دينك نعم نعم نعم شو والاستغفار أكثر يا بنات أكثر شيء يذهب المغنم هي بتعمل كده بس هي بتعمل كده بتكثر من الطاعات بتكثر من كذا لكن عايز أقول لكم إن من أعظم ما يزيل الح المهم الحزن من أكثر ما ليسوا هم والحزن كسرة الاستغفار بكل طرق الاستغفار لما ما أنت ربي لك سيد الاستغفار تعرفينه الاستغفار لا استغفر الله استغفر الله تعرفينه أو استغفار سيدنا مين هونس في رقنا الحود تعرفينه كل طرق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت منظاري مين تقسم بالاستغفار لذلك إذا وجدت هم وحزن لأن سبحانه الله استغفروا ربكم إنه كان مختارا ومسل السماع عليكم ومددكم بأموالكم ووضع لكم جنات و يعني سبيل لقلب المنفع الجلب الخير أن تكون من المسكين من الاستخدام ومنها أيضا كسر الصلاة على الوسط صلى الله عليه وسلم وسائل لجلب الفرح وطرب الحزن عن الإنسان وطبعا والصلاة أرحنا يا بلال بالصلاة شوفي أرحنا بها يا بلال ضمن الأشياء اللي تجد الحزن عن الإنسان الصلاة بس لازم أن تقول الصلاة وانت رمي الدنيا اه تكوني معتابة في الصلاة الاخت اللي بتقول خلاص قلنا دي اللي, الأخت اللي بتقول او نصف تكلفه بناء على بحث حالة يعني نصف تكلفه بناء على بحث حاله مش فاهمه قال ما يعني الحاله تساعد في البنه او في مالك. ممكن بس. وحتى لو كنت انت جاي الميسرين يتم تسديدهم كتبياً يعني وأنا بشايف العين من ال ال ما يمكن أصلاً يتم تزودهم مكان القيمة حيث الجمعية الخيرية الخيرية الخيرية وتأخذ من التصرف على الجمعية دي الجمعية دي أنا أعلى من إن فيها في جدا جداً ممكن مزكاة مالك تعطى لأنها تصرف على ناس هي جمعية دي جمعية مش كده اللي هي سرطان مش كده صاحبة الرسالة رد علي محبت أنا عارفة جمعية اللي هي ايالي دي مش كده مش هي مسرفه مصرطان لا لا أنا عارفة. أنا عارفة. أنا عارفة أنا عارفة أنها جمعية فيها حالات شديدة جدا آه. رجل عنده مال وهو يبخل على زوجته وأولاده وإريد أن يأخذ مال والذي بدأ حياة عملية ودخل بعض المال هل إذا امتلع هذا الابن عندما اعطاه أبيه يكون بذلك عق على المال، على العلم أن هذا الأب لا يفكر في مساعدة إبن في خطوبة أو زواج. أنت ومالك لعبيد، الأمر شديد يا بنات، الأمر شديد. من, من الأقوال التي أعجبتني وهي مناسبة لدرس اليوم. رضا الناس غير لا تدرك، ورضا الله غاية غاية لا تدرك أحسنتي. فكيف نترك ما لا يدرك إلى ما لا يدرك؟ صحيح. غاية لأنك انك إنك ترد الناس غاية لا تدرك، ورضا الله. غاية لا تترك تترك إيش أبداً فكيف نترك ما لا يضرب إلى ما لا يترك دي رائعة أذكى الله خير أب له زوجتين واثنين من البنات وعدد من ستة الاب البنات يريد أن يكتب جزء من أملاكه لبناته الاثنين وهو أقل من الثلث ما هي شروط الوصية دم الحمض وصية أصح لأن لا وصية لوارث لكن لو إن ابن مريض وابن مثلاً بنت ما نش حاجة كده وحب الأب يديله بشيء أو يديله يخصها بشيء زي هبه يدهاله في الدنيا يدهاله في ال... في الدنيا في الدنيا لكن ما هي شروط الوصية دي مش وصية دي مش وصية لوصية ورث وهل يخبر باقي ورثته على ذلك يخبر باقي ورثته على ذلك لا هو باقي ورثته المفروض إنه هو بيديل البناتين دول للبنتين دول بالذات اثنين من البنات هل هو مد لهم شيء زي مد للباقيين؟ لما ادناهمش زي الباقيين يبقى ممكن يجوز ان هو يديه بس عليها إيه؟ على هذه النصيحه عشان ما يعني هو عنده اهلكه وكله وخلاص وعنده ولد صغير هيقف إدى للكبار شيء ويقول لهم ويقول لهم برده انا استرضيهم الولد ده ما خدش ما خدش فانا عايز اديله حق زي زيكم زي ما انا ربيتكم اديتكم عليكم فأنا عايز ادي الولد ده ايه شيء طب ما لك الاوله في ما هو الع... ما هو علاج العودة للم... الى المعاصي ثم التوبة ثم العودة أسأل ربي يا بنتي أن أثبتك فعيز أقول لك العودة للمعاصي تكون بعدم ترك وسيلة المعاصي لأن بعض الناس تكون عندهم وسائل للمعاصي ابعدي ابعدي, إبعدي. فاكرين قاتل النقا أساب المكان اللي كان فيه عشان يبعيد على المعاصي لو صديقة تماما نقطع علاقتك بيها لو اي شيء انت بتعمليه او تسمعيه او كده اشتكري كده وانت بتتكري نفسك ان الموت قريب ولو متع المقصير كم من انسان دي متع ونعرف ان متع المعصية سعد في الهنة كده ليه في الله ساعات تصبح تغسل يعني يعني بتغسل في مكان ما مثلا كده فانت لي لا حول ولا فاتق الى ساعات فيه بنات, بنات يبقوا عن نصيع أو وقلب نصيع ويموتوا في هذا الشكل ده حادث أو كده تقول والله أن الأمر بقى شديد جدا علينا أو شيء يبسوهم أو لهم أو كذا البنت طبعا بقت عاملة معاس كثير بيبقى الأمر يعني عشان إحنا عايزين بس بنقول يا ربي لعلك تغفر لهم بشهادة التوفيق لعلك تغفر لهم بشهادة عشان كده بنقول عوضوا على بيتك عوضوا على الطرع اللهم ضغط ضد المعصية في قلوبنا لبنيه عنا وحبك إلينا الإيمان وكذلك يقولون منا وكار إلينا الكفرة والخسوحة واجعلنا يا ربي من الراشدين واجعلنا يا ربي من الراشدين هل يقول هل يجوزاً أحضر غسط لكي أطاعز وأعرف معنى الموت احضري يريد احضري لكي أتعلم ذلك وأخذ ثوابه احضري كذنين احضري حضري إن حضور الوسط بأمر تجي لي إنسان اللي ما دا يا هي الدنيا هي الدنيا اللي إحنا نعايط علشانها سبحان الله كيف عم تقل من النفس اللوامة إلى النفس المطمئنة النفس المطمئنة النفس اللوامة لو بتعمل المعصية تقع فيها بتوعتر نفسها وتستقبل أقصى ربي بها لا مكان عند الله زوجها وبكت وبتستغفر وبترجع وتنين النفس عند الله لها مكان أيضا لأن نفسي إما إيه نفس مطمئنه نفس مطمئنه نفس لوامه نفس ايه الثالثه دي المره بالسوق الله يعرفوا هذه فان النفس المطمئنه هي من اللوامه الى مطمئنه لازم تسكين قبلها ما بتسكن بتسكين تبقى حياتي كلها تدور حوالين رضا المعصيه لا تبعد المعصيه عني يا ليكي سميه اذا مرت عليك المعصيه عليك ومشوار ما لا تستطيع أن تحفظه الثاني، تحفظ عينك، تحفظ قلبك، تحفظ رجلك، تحفظ كل جوارحك. ما فيش حاجة في الدنيا تحزنك لا يحزنك إلا أن تكون مبصرة في طاقة ولكن هذا التقصير أصبح ليس لديك لسابع لأنه أصبح كلها كلما لله للإعصادات فالله مرزقنا وإيقنا بينا نعمل أو. واحدة بتقول عندي مشكلة تأرقني جدا سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وقال بيته الذين يصومون يشبعون من أي من كل الشعير يومين والحج طبعا نتفق عليه وكان يمر عليه هناك ثم الهلال, الهلال سمي الهلال ثلاثة أسئلة لا يقعد في بيوته من النار وأنا من طبيعتي أني لو لو لم آكل بقدر معين في اليوم أتعب نقول كثير مشاكل أو لا أستطيع الخشوع في الصلاة لا يبيت قولي انا بقول لك كده بس ما تاكليش <تصفيق> ولا مقايمه ولا شوربه ولا تسري في كل بس يعني ما فيش وقت كله ضايع في اكل وما يساعدك بس عشان ما نجيش وفي اليوم اتعب جدا ولا استعر في الصلاه والقيام فيها خاصه وعندي هشاشه ظهرا كلي يا بنتي وعندي نحافه شديده لا ده يعني دي ما اقدرش اقول ده حاجه مرضيه ما اقدرش اقول لك اني جزاك الله خيرا لانك سبحان الله بتقوم بكل ذلك فكلي واحتساب اني يا رب اللهم انت تعلم ان ليس لي حاجه فيها ولكن يأكل هذا الطعام حتى يعاني على عبادته. لأنك تحسي بالمية الطعام لأنك تخضيع عليها عبادتك الأكل اللي أعرف أنك تفيده كله كله كله إن شاء الله تعلم بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى سيأمرك عليه كله بإذن الله تقول وألاحظ أنني لم أكل بطبيعتي هذه ولو ما أكن بطبيعتي هذه لأستطيع أن أطلق القرآن على الطعام وبإشارة بطلاقة يعني تبقى لسها الخامة وبالصورة حسنة وفي نفس الوقت لو لم أكل أشعر بقلم شديد وماذا أفتحرفتي أسنى رب أن يشبيكي وقولي يا بنتي مدام دل عليك كلي ربنا سبحانه وتعالى مين أر فلا كن من حرم زينكم الله؟ ربنا حرم الله لأقرب العباد والطيبات اللباسة أبداً هذه طيبات كل اللي أنت عايز بكين لأن الأمر هذا حتى الافتلاء لو كان في الظلم طبعاً حتى الافتلاء لو كان في الظلم هذا لو يعلم لو يعلم من ظلم وحد ظلم وحده أي ظالم أي أي لو يعلم الظالم ما أعده ربي للمظلوم لظن عليه بالظلم. يقول ده أنا كل خده. لبخل عليه قل سبحان الله. لبخل عليه ذلك رب لكن هو لو يعلم كده مش مش مقدر النعمة اللي راحت لهذا الإنسان المظلوم. فربنا سبحانه وتعالى نسأل ربي أن لا نكون من الطالبين يا رب العالمين. هو دلوقتي بمعنيش إحنا دلوقتي أنا يعني بتاني شيء بقى أسئلة ثانية بنات ولا نأخذ بقى الصلاة. صح. يلا هنأخذ هنأخذ الصلاة. نسيت الصورة الصورة نسيت الصورة اللي بعد الفاتحة في الركعة الثانية هل أقرأه في الثالثة؟ لا يا إيمان في الغرفة. البث المباشر قرأتي الرق نسيتي اللي هو نسيتي الصورة هي الصورة التي بعد الفاتحة أقول لك الصورة التي بعد الفاتحة ليست ركنة إحنا ما كنا في, في الأسبوع أو قبل الماضي وليس من الصورة التي بعد الفاتحة لكن الصورة ركن لكن القراءة التي بعد الفاتحة ليست ركن يجبر القراءة التي بعد الفاتحة إنك تسببي سنتين سأبقى كده خلاص إيه عملت إيه صليت صلاتك تام ما يا يأمان كده يبقى كامل إن شاء الله طيب كيف أقوى أن أقوم بقيام النوافل وأتمنى أن يكون صوام قواما مع العلم أن والحمد لله أصوم النوافل المأذون بالسلاج العشر الأوائل وإلى كل العام ولكن أتمنى المداوم على الصيام في الخامس. أسأ رب أن يرزقني وأئيات هذه النعمة وألا يحرمني وأئيات من هذه النعمة وأن يقبضنا وإحنا رصاب صيامين من أحبه الله إيد حسن يعني سخلوا عن الصالح وقضوا عليه ومتي كده كان فيه معداء كده من الصالحين كده لما صالح الصالح كانت صايمة الموت حول يديا شربة الماء. قالت منذ كم وكم وكم أبعو بهذه الدعوة إن أموت وأنا صايمة شربوني أموت وأنا ف... فماتت على صيام ماتت هي صائمة اللهم نزقنا حسناً قالتنا نرجع بقى يا بناتي في إلى الصلاة هنقول السجود عن أخطاء الصلاة المفروض إحنا عن عشانه كلينا عن الأركان بالنسبة لي لما جاء أخطاء السبب شوفوا يا شايفينا السجود السبب يقول لي مثل ما نقول الأخطاء اللي بتقع مننا في صلاة يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحزم أطع عليه اعتابه في السجود ولا يفسق حلو البراعي في انتصاف الكلام واحدة مرة أنت واحدة اكلمني حلو انت انتصاف الكلام وكين تشرمون ضم قويش وحدة أصعب الأفعال يعني المطاف في الشاشة في أثناء وشئ في بعض بالتربه الكلمه دي بدون يفيدوا ايه؟ قالت انت كلمه تدرسوا ولا كلنا بنعمل مش ممكن انتوا عارفين اني في حد بيظلم ظفر ايه؟ بعداد ايه يا بنات انت قلت كده قالت لا انا والله تعبت من بقول لها انت بتصلي كده كما كل ما بيصوت اللي سطر كامل قالت الجزء الاخير من الكلمه معناها الله عز وجل لكن شايفين قلة علم تعمل هنا إيه قلة علم شو كنا شايفين شكلها شايف كلها إيه شايف القلة تدرين إيه ملصقة كلها من أول المرفقين يعني مش مش ده يا لكن هنا لأنه المرفقين بعض الناس دكتور نص المرفق وقف يدها على الأرض وهتصلي رفعي من الطبق رفعي عن الأرض رفعي لا مش لازم حتى يربط غير لو انت وحدك لكن أنت رفعي ذيك بسنتي كده كف كافر قدام كفين قدام ويا ذيك مكافية بهم نقولها جنبه ورفعهم هكذا كان صلى النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء الحديث هذا الص هذا الصلاة, الصلاة خطأ ليش هذي اللي بعدها سلسلة من أخطاء المصلين شايفين التكبير في الأحرام يا بنات ااا دي خطأ لكن الثاني اللي استقبل جعله بقد في تكبير كبل هو في تكبيره امام جهه الوجه أن يكون تجاه القبله اللي فوق خطا اللي بتعمل كده خطا اللي بتعمل كده خطا اللي بتعمل كده اديها بالشكل ده من كبايه بس المهم ايديها باينه زي ما زي وشها كده من كده اللي بتعمل كده لا بيقول لك الصريح انها من اخطاء المصلين هذا هو الصحيح وليس ني صلوا كما رايتوني ايه بصوا هات الخط ده بعد كده خطي اخطاء في السلام شوفي الوضع ده نازل ضص ونازل عن استقامه ظهري خط شو وصل ايدي واصل فين ماسكه ساقي اه ان هو ال الوقت الاولاني ظهره مش منحني ربما يكون مريضا يبقى صح لكن الصح انك لو عندك القدرة والاستمراري هذا الوضع الصحيح ان يكون استقامة ظهرك مع تعامل جذع تركيز عشه بالضبط كده لو وضع عليه الماء لا ينسكب لا ينسكب هذا هو الوضع الصحيح وامني يديك فتقبضي بيديك على ركبتيك مسك كده ركبتين بايديه كده ويعني شوفي وصوابعك مجافية يعني صباعك عامله ازاي كده يعني مسك عليك مسك ركبك بهذا الشكل مع القدرة مع الاستطاعة القدر. نادي الخطأ الآخر الخطأ الآخر الصلاة عندما في حياتنا طبعا كما تذو تحضري أن تضيع بسبب هذه النقاط تأكلي من عدم الجوع أي بدء من شارك أصلا دلوقتي بقى في حاجة قليلة يشوف يعني لازم معيينات دائما كل شيء انتبه ملخص ف... شو الخطأ بس احكي لي انتوا يعني مثلا كده لا يا حبيبتي الصلاه ما ينفعش بالوضع ده ربنا غني عنكم المفروض تكون كل حاجه مسطور لازم مش عارف كل مسطور لا انت شرط اساسيه ايه عشان تبدا تشغل المسجد فمن وانا ما لا خلاص ليس في ذلك. لا ليس في ذلك. لا مش حس لا بد أن يكون لبس الصلاة واسع وليس شفيف تفور يعني يعني المقصود منه لما بيجي من سبحان الله بتضطري يقول لك أنا بديم أق لا أتوضأ لا أتوضأ طلاء مكياج أو طلاء الأظافر لأنها لا يمكن وصول الماء للجسد بعض الناس بتبقى عندها حاجات عملة يعني مسكات كده وطبقات طبقات شديدة وبتاع و بتتوضى بس بحرش شديد كده علشان ايه؟ ما يروحش لا ده مش كده مبسكيش بقى بس واحدة اه طيب توقع الأزافة بتاعها برضو صناتك كده انا حديثت وتقول حطيته وتقول مارش طول وما زلت عودة لا هذا الأمر اللي بطاقة جدا بالنسبة بالنسبة للأقدام اللي هي تتبليها؟ اه اه المقصود ان الصوت يكون ايه؟ ضغط من فوق س كده عشان ما يجيش الفني ما ينصرش على رجلك عشان انتي في دي مبينه ان شرعها فبقى مثل الاستكاني اول انت بتاخدي في نفسك عند ايه؟ لا تشملي فوقك وانت تصلي شوفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يا صحيح بعض صحيح برضو مثلا تيجي حتى الرابط. لا تلاقيه مشمر كم طبعا لا لا مش حديث اهو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان على سبع ولا اقص شعرا ولا ثوبا يعني اقص شعره بقى وانت بتصلي ولا يعني بشكل شديد يعني انا عايز أقول لكم ان الامر ده ساعات في الحرب والبيت بتشيل القرهامه حكتها كده كده ولا بنحطها زي ما ربي كله بينبه هي في الصلاة؟ في الصلاة. طب ده كنا كل عونه بارد ده بقى دي بتخرج دي خارجه من الصباره <تصفيق> طب الصرا ده الشعر يسال يعني يتشال <تصفيق> في الصره يعني افتحها مثلا الشعر بيقع ما شاء الله شاء يروح بيقع الشعر تروح عامله ايه تكف الشعر تكف يعني تقعد بقى ايه او مثلا طول ما هي بتصلي القصه نازله وعندها نازله قصه كل شويه ما هي مش مركزه بقى في الحته اللي نازله معيني دي بتبقى نازله شويه تقعد كل شوية؟ لا بتقل مني وخذي زي ما بحيث إن لم تقفي في الصلاة لا تكثر حركاتك حتى لا تفتي فلا تفسي شعرا ولموا وامله ولا ولا خنم بالشكل اللي هو بين صلتين اللي هو بهذا الشكل فانا خدنا اختصار اخريه لا ماشي ليه ليس بذلك الشيء ليس كده كده كده خلصتي لا تنظر إلى السماء، بعض الناس يجب أن يكون كده على الله، ويجب أن يكون الحميدة ويجب أن يرسل وراء كده ويجب أن يرسل عن ذلك مميتي عن ذلك أنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما باني أخوان في الحديث برؤون المطالب الثريح ما باني أخوان يرفعون أثاران إلى السماء في فلتينة لا يمتهن عن هذا الأرض أو لا تخطف لا تخطف تخطف يعني مثلا ان لو رحنا 13 اما انا ممكن بصل لايه مثلا قلنا فني هنا كما صحيح قام النبي صلى الله عليه وسلم ان لما نيجي نوض ننظر الى مكان الصدوء. الصدوء. في موضع السجود انت واخد طقطه الراس يدك اليمنى على يدك اليسرى على صدرك وليس على خصرك وعينك في مكان يكون أكثر تركيزا تكون عينك في مكان ايه السجود طيب هنا بعض الناس بتصلي مثلا كده في الصيف كده يصلي كده وحرام البعض بعض يصليه كيكو كيكو ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي احدكم في طول واحد ليس على عاتق أي شيء يعني المقصود ان هو ايه لا شيء اه ولذلك بتجد الامر ده عشان يجيلنا اللي بيتكلم عن بيبقوا لسه على إحرام اللي هو بعض اللي هو بيحط إليه جيده اليمين بينه وكيف شمال متغطي ونخلل إنه هو أخذ التين بجيوم كده وإخلق إيه؟ يسدروا ليه؟ أخطاء شائعة بين الناس رأتها للجين أثناء السجون بعض الناس تعمل كده وهي أسجدة بتروح وعرف عجلها الورا كده لا أخطاء الورا كده لا كده فبيقول لا يلوه يستابق أن يرفع شيئا من أعضادي السرعة التي أخذ عليها ايه رفع عليه أو او يده احتمال سببها بالاقول لو يعني او ذخن فان سجوده يثقل ولا ولا يعتد به واذا بطل في فان صلاته لا يصح لان ده ركن السجود الناس بتسجد بعض الناس بتسجد في رمضان بتقرا مع الامام ومسكل المصحف كده في ايه وتروح تسجد ازاي تبقى ماسكه المصحف بتاعك او يومنا أو طبعًا المصحف تحت إبرة تزبل، لكن لو وضعت المصحف بدون تزبل على شطيرة أو على شيء كده قدامك هذا الأمر ليس أي شيء فائدة. يحدث أحيانًا نحكي إنه سنة يقرأ في المصحف، فيمر بسجدة إذا أراد نجده قضاء إسماع وعلى المصحف كده سماه سجد إذا ما سحبت في هذه الحالة تكون الأصابع مرنة فلا يصلح عليه أنو سجد على سبع. نبه على ذلك اللي هي ش هي كشمام أحد الحرمات. رحمة الله, الله على جميعنا. أخطاء شائعة بين الناس. قال سمع الله ما ربنا لك الحمد والشكر. فلم يقل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير جدا من الناس حتى لما تعلمونه هو ما كانش سمع الله ما ربنا لك الحمد والشكر والخير. يقول هذا أمر لم يفعله. صلى الله عليه وسلم. لكن كان يقول ربنا لك الحمد. يا طريقي الجنائي طب والشكل ورد الله الحمد لله الحمد والشكر لله زوديش من عند حبيبتي ما تزوديش من عند ابدا لان في حاجات هنا اتصالات وقت توقيفيه بتعمليها باتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما رايتوني اخطاء شاع بين الناس مسح الوجه بعد الدعاء ناس بتقدر انترك ومش مسح هذا الأمر لا يولا قال الشيخ ابن عبد الله رحمه الله عليه والاقل أنه ليس بسنه لأن الاحاديث الوارده فيه ضعيفة جنابه الداعي من اهل من النكري احمد الله عليه من الاخطاء الشائعه اللي هي ادنى بالنسبه لعلمنا ان الصلاه بعد الصلاه بعد مصاب الصلاه والسلام عليه اي معين تروح الله من يفعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عقيده في ذلك اللي هي علمه كبيره عقب فبدا لن شك فيها إلا أن تكون بين اثنين لن يكونوا خلط الأقلي يجب أن تجد صاحبه جنبه وانتظر أختان لكي يتجنون زمان سأتسلم عنه لكن ليس لكي تقول له ماهيه تقبل الله أنا عمد فضل في المسجد كل يبقى بهل لأنك مضطر لأنك تعبانة إذا كنت مريض وتعيش مع عدم راحة لأن طبعاً لو رفعتي قبل رفع اثنين أنت عنده مش مرض الأمض طبعاً من كده بالشكل ذي مع لأن ممكن طبعاً عندهم ضيق نفخ أو قلب أو كذا فبيبقى حالة مرضية أسوأ لا, لا. المفروض أن يكون هناك كيس خاص بالحزاب قدامك كيس ثاني تطلعيه من ساعتها من الشمطة تضعيه قدامك دام في الكيس ما يفتش نظام يعني في السرقات وطبعي في المصحف في شمطة طبعا عشان ما يفتش من المهنش يعني من ومن الذي قيمته تهم في عينا الدنيا بالتعمر بأسماعنا ورسالنا وقوتنا ما حقيتنا وجعنا كوريتميننا وجعنا على منظرمنا ومنسرنا على من ولا تجعو سيبتنا لإذننا ولا تجعو الدنيا وهمنا ولا مدع عمنا ولا أصال تأنينا لإذننا نلتأي حقا ترحبنا الله أسألك لنا جميعا ولمرضى المسلمين العفو العافية والمعافية دائمة الدين والدنيا والأخوة الله نشح مرضانا الله نشح مرضان اللهم نشي وضعنا ورحم وضعنا وقفل زموبنا واصطر عيوبنا اللهم نصطر عيوبنا وتجاوز عن سليئاتنا ووضع كسرنا اللهم لا تدع لك ما في اسمها لبذلت لنا رفقتك ولا همت لنا قدرتك ولا مريضا لنا شفيتك ولا مبثلت لنا عافيتك ولا ضارة لنا لديك ولا ظالمت لنا قسمتك ولا مظلومت لنا نصرتك ولا مدينه كنا ولا مسافر ولا دجله ولا مدينه نصر بين ولا حاجه في شغل الدنيا ولا خاطرنا كذا والله كلها وقتها اللهم الله اكبر الله اكبر الله اكبر سبحان